فَأَيَّتُوا بُوِيَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَأَيَّتُوا الَّذِينَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانا مِنْ طَرْضِهِ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاطِلِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ جَهْرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ